لا يسمعون حتى لا يسمعون حتى وَهُمْ وهم في مشتى أوفسهم قايدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقىهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نقي السماء. كطيث جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلي وقد كتبنا في الزبور من الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عادلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَهَل اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُل آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِن أَدْرِ لَعِلْمُهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تطفون